وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَاعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ مُخْتَالٍ كَفُورٍ